ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ألف لام مين ذلك ل ر ح ي م ا ا ك ت ب ل ا ر ي ب فيه د ل ل ا ل ذ ي ي ن ن ؤ م و ن بالغيب ي ي و ق م و ن الاسلاميه ص ل ة ومما رزقناهم ي ن يؤمنون بما أنزل إليك ا م و موسوعه ن أولئك ل ى د ى من ربهم وأولئك هم وأولئك ا ل م ف ل ح و ن إن ا ل ذ ي ن كفروا س و ا ء ع ل ي ه أنذرتهم م أم للعلوم م تنذرهم ا الله يؤمنون ختم ى ق ل ب و ع ل ى س م ل ا م ي ه موسوعه النابلسي ق و ل آمنا ا ب ل ل ه و ب ا ل ي و م ا ل آ خ ر و م ا هم بمؤمنين يخادعون ا ل ل ه ا ل ذ ي ن آ م ن و وما ا ي خ د ع و ن إ ه اسماء أ ن ف ه و م يشعرون ف الله م ا ل ح س ن ا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 السبهاء ل ا انهم هم السبهاء ولكن لا يعلمون و إ ذ ا ذكوا الذين آ م ن و ا قالوا آ م ن ا و إ ذ ا خلوا الى شياطينهم قالوا إ ن ا معكم إ ن م ا نحن مستغزرون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي نارا فلما أضاءت ما الذي حول الله اشتغد نارا أضاءت الله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صمهم ب ث م عمي فهم لا يرجعون أ و كصيبهم من السماء ف ي ظلمات ورعد وبرق يجعلون أ ص ا ب ع ه م في آ ل ا ن ه م من الصواعق حذر المعود والله محيط, بالكافرين والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطب أ ب ص ا ر ه م كلما ا ض ا لهم مشوا فيه و إ ذ ا أ ظ ل م عليهم قاموا ولو شاء الله ا ل ن ا ب بسمعهم و أ ب ص ا ر ه م إ ن الله على كل شيء قدير يا أيها م و س و ع د و ا ربكم ا ل ذ ذ ي ي خلقكم ل و ا ن من ق ب ل ك م ل ع ل ك م تتغون الذي ج ع ل ل ك م ا ل أ ر ر ض ا ش ا ا و ل س م ا بنا ء ن و ز ل من ا ل س م ا ء موسوعه ن النابلسي رزقا للعلوم م ن وإن ن ك ت في ريب م م الاسلاميه ن ز ن ع ن ودعوا, شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون ا ل ل ه إن كنتم ص ا د ق ي ن فإن لم ت ف ع ل و ا تفعلوا ولن تفعلوا النار فاتقوا ي ه غ ا ر أعدت ل ل ا ف ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و أ ت و ا به متشابها ولهم فيها ازواج م ط ه ر ة وهم فيها خالدون إ ن الله لا يستحيي ان يضرب مثلا أ ن يضرب مثلا مع بعوضه فما فوقها ف أ م الذين ا امنوا فيعلمون أ ن ه الحق من ربهم وعم الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إ ل ا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله م ن بعد ميثاقه ويقطعون من أ م ر الله به ان يوصل ويفسدون في ا ل أ ر ض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا أ ح ي ك موسوعه ثم يميتكم, يميتكم النابلسي هو للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ع ا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 ق ا ل و ا س ب ح ا ن ك ل ا ع ل م ل ن ا إ ل ا ما ع للعلوم م ت ن ا الاسلاميه اسماء الله الحسنى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 وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين فأذلهم وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر, في الأرض مستقر ومتاع الى حين فتلقى ع ا د ب من ر ب ي كلمات فتاب عليه ف إ موسوعه ا يأتي ن النابلسي ا للعلوم ا الاسلاميه ن ف ا يا بني إسرائيل اذكروا ن ع م ت ي التي أنعمت عليكم أنعمت و أ و و ا ب ع ه د بعهدكم ي يوفي و إ ا ر ه ب ل ن ا ب م ا أ ن ز ل ت مصدقا ل م ا م ع ك م و ل ا ت ك و ن و ا أ و ل ك ا س ل ا تشتروا بآياتي م ن ا ق ل ي ل ا وإيا ولا ت موسوعه النابلسي ل ا وأنتم تعلمون م ا للعلوم ص ا ة و ا ا د ز ك ا ة ا ر ك ع و ع الاسلاميه ر ن ا ل ب ا ب ر و م و ل و ع ه النابلسي ا تعقلون و ت ع ل ص ب ر و ا ل ص ل ا ة و إ م ا ل ك ر ة إ ل ا ع ل ى ا ل خ ا ش ع ي ن إ ل ا على ا ل خ ا ش ع ي ن ا ل ذ ي يظنون ن أ ن ه م ن ا ق ربهم و أ ن ى التي أ ن ع م ت عليكم و أ ن ي فضلتكم ع ل ى النابلسي ع ا ل م ي و ا تجزي ن ف عن نفس ش ئ ا و للعلوم ا ي ق ب منها ا ش ف ة و ا ي ن ه الاسلاميه ع د و ل هم ينصرون ك من آل فرعون آل س و م م ن ك ا ا ل ع يذبحون ب ن أ ا ء ك م و ي س ت ح ي و ن ن س ا ك م وفي ذ ل ك م ب ن ا ب ك م وإذا ل ب ح ر ف أ ن ج ي ن وأغرقنا ا ك م للعلوم ف و أ ا ل ا س ل ا م و س ى م و س و ع م النابلسي ل ل ع د ه و أ ن ت م ظ ا ل م و ن ث م عفونا عن ذلك ل ل ك ع موسوعه ت ش ك ر إ ذ النابلسي و ا ف ر للعلوم ك م ت ت ن ن وإذ الاسلاميه موسى لقوم ي قوم إنكم ونمتم أ ف ك باتخاذكم م ع ج ل ف ت و و ب إذا ب ر ئ ك فاقتلوا م و س م ع د ب النابلسي ر ك م فتاب ع ي ك م للعلوم ا ل ا س ى ل ن نؤمن لك حتى نرى ا ل ل ه جهرة ف أ خ ذ ت م الصاعقة و أ ن ن ت ت م ظ ر و ن ثم ب ع ث ه ا ل ع ل ك ك م ت ش ر و ن و ل ل ن ا ع ل ي ك م ا ل غ م م ا و ز ل ن ا ع ل ي ك م الاسلاميه م ل ر و ك و ن ط ب ا ما رزقناكم وما ظلمونا, وما ظلمونا ولكن كانوا ت م ولكن ي واذ ن و قلنا ادخلوا هذه القريه منها شأتم فكلوا منها حيث شئتم رغدا ف ك ل وادخلوا منها شأتم حيث ر غ ا و د الباب سجدا وقولوا حطه ة وقولوا ح ط نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين و ل موسوعه ا ل ن ا ء ب م ا كانوا ي ف س ل و ن و إ م الاسلاميه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل ن ا س مما اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا ت ع ث و ا في ا ل أ ر ض م ن ن ي يا وإن قلتم م و س ى ل ن نصفر فادع ربك على طعام واحد ي خ ر ج ل ن ا من ما تنبت الأرض موسوعه ن النابلسي ق للعلوم الاسلاميه ذ ي هو اسماء فإن ل الله م وظنبت ا ل م س ك ن و ب ا ى هم ك ا ن و الهدى يكفرون بآيات ا ل و ي ل ر ك ه د ن و ي ي ن ب غير ا ل ح ق ذلك ب م ا ع ص و ا ن اجتماعي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 ل ف ي ل ا ك د ب ق و ة خ ح م د ر ا ت ا ل ن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 فقلنا لهم كونوا ق ر د ة خ ا ص ي ن فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها و م و ع ر ه للمتقين واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين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 لونها دسر الناظرين دسر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة علينا ان البقره شابه علينا وان إ شاء الله لمعتدون قال انه يقول انها بقره لا ذهول تسير الارض ولا تسخي الحرث مسلمه لا شئت ي فيها قالوا لا ن ج ا ت بالحق فذبحوها وما ك ا ن و ا يفعلون و إ ذ قتلتم نفسا فانتاراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون م ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره, فهي كالحجارة او اشد ق س و ة و إ ن من ا ل ح ج ا ر ة لما يتفجر منه الانهار و إ ن منها لما يشنفق فيخرج منه الماء و إ ن منها لما يهبط من خ ش ي ة الله وما الله بغافل عما تعملون افتطبعون أ ن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا وقالوا الذين وإذا خلى ب ع ض ه موسوعه إ ض ا ل و ا أ ت ح د ث ن م ا فتح ا ل ل ه ع س ي ك م للعلوم ي ح ا ج و ك م به عند ربكم عند ف ا ت ق ن أولا ل ي ع و ن أن الاسلاميه ل يعلم ه م ي ر و وما ن ي ع ن ن و م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 فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته ة و أ ح ا ب خضيئته واحاطت به خطيئته أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر ب ل ف ي ه ا ا خ للعلوم د و و ن ا ذ ي ن آمنوا ا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ه ف ي ه ا خ ا ل د و وإذ ن ن خ ا س ل لن تعبدون إ ا ا ل ل ه لا تعبدون إ ل ا الله وبالوالدين إ ح س ا ن ا وذي القربى واليتامى والمساكين وقول للناس ح س ن ا واقيموا ا ل ص ل ا ة و ه ا و ا ا ل ز ك ا ة ثم توليتم إ ل ا قليلا منكم و أ ن ت م معرضون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 تراهرون ه ع ل ي موسوعه ا ا ل ع د و وإن ن يأتوكم م ا ر ف د ه وهو م محرم ل ي ك م إ خ ر ا ج م أفتؤمنون ببعض ا ل ك ك ت ت ا ب و و ف ر ن ببعض ف م ا جزاء م س ي ف للعلوم ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و و ي م ا ل ق ي ا ه لا العذاب أشد و م ا الله بغافل عما ل ع م ت و ن أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن ا ش ت ر و ا ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا ا ب ل آ خ يخفف ر ة فلا ع ن ه م ا ل ع ذ ا ب و ل ا ه م ي ن ن ولقن ص ر و ه موسوعه النابلسي للعلوم ر ي م الاسلاميه ن ا بروح اسماء ل ق د أ ف ك ل ج ا ك م ر س و ل ل ه الحسنى ت ففريقا م و س و ن و ق النابلسي و و ا ق ل ب ل ل ع ل ه م الاسلاميه ل ه بكفرين ي ل ا ؤ م ولما ن ن و ا ج م كتابا كل م ا معهم و ك ا ا ن من و قبل ي س ت ل ح و ن ع ل ى النابلسي ذ ي ك ر و فلما عرفوا جاءهم ما عرفوا كفروا للعلوم ا الاسلاميه ن ز ل ل ل ا من قبل شركه الهدى ى شركه دعويه غير ا ب م ح ي ه ذات ل مضمون أنزل ي و ا وراءه وهو ج ت م ا لما م ع ه م قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل إ ن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم استخدمتم العجل من بعده وانتم ظالمون وان اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الظهور ط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 فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن ي ت م ن و ه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه و م ن الذين أ ش ر و ا ي و د ح ع ه م ل و يعمر ن ا ب ل س ي للعلوم ا ب ا ل ا س ل ا ي ع م ل ي ن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 ك ا ف ر ي ن ولقد انزلنا اليك آ ي ا ت بينات وما يكفر بها إ ل ا الفاسقون أ و ك ل م ا عاهدوا عهدا ابدا ف ر ي ق م ن ه م بل أ ك ث ر ه م لا يؤمنون ولما جاءهم رسولهم من عند الله مصدق لما معهم نبذ ب ر ي ك ه ا ل الكتاب ه وراء ظ ه و ر ك ه م لا ي ع ل م و ن واتبعوا تسروا ما ش ي ه ط ي ن على ر ر ب ل ي م ا ن ه ذات كبروا مضمون اجتماعي ل ن ا ا بباب لهاروت و م ا ر و ت و م ا ي ع ل م النابلسي ن من أحد حتى ي ق و م نحن للعلوم م ن ن ه م ا م ا يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم به س ل ا م ر ي ه من اسماء الله الحسنى قد علموا لمن ا شركه ت الهدى الآخرة من خلاق ولم ارس شركه و به أنفسهم لو ا ن و دعويه ل م ولو م آمنوا من لما الله عند خ ي ر لما و ب من عند الله خ ي ر لو ك ا ن و ا ي ع ل م و ن ي ا أ ي ه ا ا ل ع ي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 نأتي بخير موسوعه ن ه ا أ ا أ ل م تعلم أ ن ا ل ل ه على كل س ي ء قدير أ للعلوم م الاسلاميه اسماء ت والأرض وما لكم من د و الله من ولي و ل الحسنى نصير أم تريدون أن أم ت س و و موسى ل سئل ك كما م م ق ب ومن يتمنى للكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من, لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسنا حسنا من عند انفسهم ما تبين ل ه م الهدى ح ق ف ا ا ر ك ه دعويه غير ربحيه ذات الصلاة و و و ا الزكاة م ا ت ق د م و ا ل أ ن ف س ك م من عند خير إن تجدوه ا ل ل الله ه إن ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر وقالوا لن يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هدى او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أ ج ر ه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 كما ك ا ن لهم أن ي خ لا و ه إلا خائبين ل ه م في ان ل د ي ا خزي و ل ه م ف ي الآخرة ح ب عظيم و ل ل ه المشرق و ا ل م غ ر ب ف ي ن ك لا تتعلم ن و وجه ان ل الله و ا سبحانه سبحانه كل له ل ما م ا ا س وقال ا ت الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أ و د ى فينا ا ي ة كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ت ش ا ب ه ت قلوبهم قد بينا ا ل آ ي ا ت لقوم يوقنون إ ن ا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود و ل ن ن ص ا ر ى حتى تتبع ملتهم قل إ ن هدى الله هو الهدى ولئن س ب ع ت أ ه و ا ء ه م بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله به ولي ولا نصير الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب ي س ل و ن ه حق تلاوته أولا ي ؤ م ن و ن به و م ع ه فأولئك هم النابلسي خ ا س ر و ي ن ي للعلوم نعمتي م ت ع ي ك م أ ن ي ف ض ل ت ك على الاسلاميه ع ل م ي ن ت نفس عن ن ف س م و ل ا ي ق ب ل ن ه ا ع د ل و ل س ي ن ف ع ه ا ش ف الاسلاميه إ ب ر ا ه ي م ربه بكلمات ف أ ت م ه ق النابلسي إ ي ج ل ن ا إ م ا ل ق ا ل و م ن ذريتي ق ا ل ل ا ي ن ا ل عهد ا ل م ي ن واذ جعلنا البيت متابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعيننا الى ابراهيم واسماعيل ان ط ه ر ب ي ت ي للضائفين والعاكفين والركع السجود و إ ذ قال إ ب ر ا ن ي م رب ج ع ل هذا بلدا آ م ن ا وارزق امله من الثمرات من, من امن منهم بالله واليوم ا ل آ خ ر قال ومن كبر ف أ م ت ع ه خليلا ثم أ ض ط ر ه الى عذاب النار وبس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اجعلنا مسلمين لك و م ن ذريتنا أمة و س لك و ع ن النابلسي ل ل ع ل و ا ب الاسلاميه ر ر ح ي م ب ن وابعث فيهم ر و ن ه م ل و ع ي م و و س و ع ه م النابلسي ك و ا ح ك م ة ز ك إنك ي ه م أنت للعلوم ز ز ي ا ح ك ي م ن عن يرغب ر ب ملة إ الاسلاميه ه ي م إ من ب ي نفسه و ق د ن ا في اسماء ل الله الحسنى قال أ س م لرب العالمين و س و ب ه ا إبراهيم ب ن ي ويعقوب ي ه ا ب ن ي إن ا ل ل ه ع ل ك م ا ل ي ن ف ل ا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون أم كنتم ش ه د ا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 إ ب ر ا ه ي موسوعه إ م ا ع ي ل إ إ س ح ا ق النابلسي مواحدا ه م للعلوم أمة قد خلت لها ما كسبت ن ك الاسلاميه كسبتم و ت و ن اسماء الله و ن الحسنى و ا ه د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 و ر ك م ا ع ي ل وإسحاق ويعقوب و ا ل أ ل خ و م ا أ و ت ي موسى وعيسى ا أ و ت ي ا ل ن ب ي و ن من ر ب ه م أحدهم منهم ونحن نهو مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم لا نفرق بين ونحن نهو فإن ف ش د ك ه و ا ل ا فإنما ه م د ي شركه ق ق ا ف س ف ي ك م ا ل دعويه غير ربحيه غ ة الله ومن أ س ن من ا ل صبغة ذات مضمون ن اجتماعي الله وربنا وربكم ولنا ونحن موسوعه م ن النابلسي و ي ا للعلوم وإسحاق الاسلاميه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 ا ل ت ي م ا ء الله ع ي ه ا ق ل ل الحسنى م ش ر ق و ا ل كذلك ك ج ع ن ا م أمة و س و ن و ا ش ه د ا ع ل ى ا ل ن ا س و ي ك و ن ا للعلوم ر س و ي ك م شهيدا الاسلاميه ج ع ن ك ة ا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 فلنولينك قبل سنرضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون, ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا شركه ا تبعوا ب ك ل وما د ى شركه دعويه غير ربحيه م ذات ب ب ع ب ع ض ولين م م ن بعد م ا ج ا ك م ن ا ل ع ل لمن م م إنك إذا ي الذين شركه م ا ل ك ت ا ب ي ع ر ف و ن ه ك م ا ي ع ر ف و ن ن أ ب ا ء ه م و إ غير ربحيه ذات مضمون ا ل فلا ح ق من ربك ت ك و ن م ن ا ل م م ت ر ي ن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 وان إ ن ل ح ق م ر ب كنتم وما الله بغافل ع ع ل و ومن ن حيث خ ر ج تولوا ف وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه إ ل ا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني موسوعه النابلسي للعلوم ك م ت ه ن ك ا ر س ل ا س و ل ا م ن ه يتلو ي ل ع ك موسوعه آياتنا ي ي ك ي ل م ك النابلسي ك و ا ح ك للعلوم م الاسلاميه و و ا شركه ك الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات ل ولا ص ا مضمون اجتماعي ل ل بل أ ح ي ا ء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصهم من الاموال و ا ل أ ن ف س والثمرات وبشر الصابرين وبشر ا ل ص ا ب ر ي ن اذا ل ي ن إ ذ أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة قالوا إ ن ا لله ق ا ل و ا إ ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ع ل ي ه موسوعه ص ل ا ت من ر ب ر ح ا ل م ه ت ن إن ا ل ص ف ا ا ل م ر و س ي للعلوم الاسلاميه ع تطوع خيرا فإن شركه إن الذين الهدى البينات شركه دعويه ن ا غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ل ي ل ع ن ه م الله و ي ل ع ن ه م ا ل ع ن و ن إ ل ا الذين ا ت ب و و ا أ ص ل ح و و ا ب ي ن و و ا ف ل ئ ك أتوب ع ل ي ه م و أ م الاسلاميه و كفروا م لعنة الله أولئك ع ل ي ه موسوعه ل ع ن النابلسي خ ل ل ع ن ه م ا ل ع ذ ا ب و ل ا ه م ي ن ن ظ ر و و إ ل ه ك م إله واحد لا واحد م و س و ت ه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ا اسماء ل الله من الحسنى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 وقال الذين اتبعوا لو أ ن لنا كره ف ن ت ب ر أ منهم كما تبرا و منا كذلك يليهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الناس رضح ا ل م طيبا و ل ن ت ت ب ع و ا خضوات ا ل ش ي ط ا ن إنه إ مبين ن لكم م عذو ا يأمركم ب ا ل س و و ء ا ل ف ح ش وأن و ت ق ل و ا ع ل ى الله م ا ل ا ت ع ل م و ن واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شياء ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إ ل ا دعاء ولداء ص حكم ع شركه الهدى آمنوا شركه دعويه ن غير ربحيه ذات ل م ي ة و ا ل مضمون اجتماعي أهل ر الله ف موسوعه ن اضطر غير باغ غير ا النابلسي ي ل ل ا ل الكتاب و ي ش ت ر و ن به ث م ن الاسلاميه ق ي ل ا أ ك ل و و ن ن في ب ط م إلا الناس ولا ل ي ك ب ه م الله ي و م القيامة و ل ا ي ز ك ي ه م و ل ه م ع ذ ا ب ل ي م س ي للعلوم الاسلاميه أصبرهم ل موسوعه نزل النابلسي ك ب ا ح ق وإن ا ل ن للعلوم ا الاسلاميه ك ت ف ي ش ق ب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 و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و آ ذ ى ا ل ز ك ا ة و ا ل م ؤ ف و ن بعهدهم إ ذ ا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين ا ل ب أ س أ و ل ئ ك الذين صدقوا واولئك هم المتقون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد و ا موسوعه ا ل أ ن ى فمن ع ف ي ل ه من أخيه شيء ف ا ل ا س ب ا ل م ع ر و ف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 خ ي ر ك ه ا ل ي و ه د أ ق ر ب ب ي ن ا ل م ع ر و ف حقا ا على ل م ت ي ن فمن ب د ل ه بعد ما سمعه على ما فإنما إثمه ا ل ذ ي ن ي ب د ل و ن ه إن ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م فمن و ن اجتماعي ن ه م تقوم فلا موسوعه إ ل ن ا ب ل س ي ل ل ع ل و ر الاسلاميه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 طعام تطوع تعلمون خيرا مسكين فمن خير تصوموا لكم إن كنتم خير خير وأن إن فهو له شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن ه د م ن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 فليستجيبوني ا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أ ح ل لكم ل ي ن ه الصيام الرفث إ ل ى ن س ا ن ولكم ن لبن س ل ك م و أ ن ت م ل ب ا س لهم علم الله أ ن ك م كنتم ت خ ت ا ن و ن أ ن ف س ك م فتاب عليكم فتاب عليكم و ع ف ى عنكم ف ا ل آ ن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقلو ا واشرموا حتى يتبين لكم الخيط ا ل أ ب ي ض من الخيط ا ل أ س و د من الفجر ثم أثن والصيام الليل ولا ا إلى ت ب ش ر و وأنتم ن ع ا ك ف و ن في ا ل م س ا ج د ت ل ك ح د و د ا ل ل ه ف ل غير ربحيه ه ا ل ا ذات للناس مضمون يدغون ولا ك م ب ا ل ب ا ط و ت ل م ا بها إلى الحكام ل ت ع ق ن و ا فريقا من أ م و ا ل الناس بالاثم و أ ن ت م تعلمون ي س أ ل و ن ك عن اله أ ل ل قل هي موكيت للناس والحج وليس البر ب أ ن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى و أ ع ت و ا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 فإن ق ا ت ل و ك موسوعه ق ت رحيم النابلسي ك ف ن ت ه و ا ف للعلوم ا الاسلاميه ه ا ل ا وما تقصى ا ف موسوعه ن اعتدى عليكم ع ت د ف ا ما اعتدى عليه ع بمثل ل ي ك ا ا الله ا ق و و ل ل ل م و ا ا أن مع ا ل م ت ق ي ن و ا ب ي س ب ي للعلوم ا ل ه ا ت ل ق ا ب أ ي د ك إلى الاسلاميه ت غ ل ك و و أ ح س ن إن الله ا ل يحب ح م ن ن ي وأتموا ا ح ج و ل ع ر ف م ا س ي س و ع ه النابلسي ك م حتى ب ل غ ا ل ه د ح ل ف م ن ك ا ن منكم م ر ي ض ا به س ل ا م أو صدقة نسك فإذا ي ه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 الحج أ ش ه ر ه م معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا ر ف ث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى واتقوا نياء ل ل ا ل ب ا ب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فاذا افضتم من عرفاتهم فاذكروا الله, فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الظالمين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله واستغفروا غفور الله إن الله غفور رحيم فإذا رحيم قضيتم م ا س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ف م ن ن ا ل ا س من ي ق و ل ر ب ن ا آتنا ا في ل د ن ي ا وما ل ه ف ي ا للعلوم آ خ خ ر ة من ن من ن يقول ر ب الاسلاميه آتنا ا في د ن ي ح ن ة وفي ا آ خ ر ة حسنة وفينا عذاب النار أولا ل ه موسوعه النابلسي ر ع ا للعلوم ح ذ ك ر الاسلاميه ل ه في ي م م ع د ت ف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 واذا تولى سعى في ا ل أ ر ض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد و إ ذ ا قيل لم اتق الله أ خ ذ ت ا ل ع ز ة ب ا ل إ ث م فحسبه جهنم و ل د ن سلمها م ن ن يشري ف س ه مرضات و ل ه و ا ل ل ه رؤوف ب ا ل ع ب ا د ي ا أيها ا ل ذ ي ن آ م ن و ا خ ل ا ا ل س ل ا م و ل ا ت س م ع و ا خ و ا ا ل ش ي ط ا ن إنه ل ك م عدو ف ض ي ل ه ا ل ت و محمد راتب ا ل ا ب ل آتيناهم كم اتيناهم من اياتهم بينه ومن يبدل ن ع م ة الله من بعد ما جاءت ف إ ن الله شديد العقاب زين للذين كفروا ا ل ح ي ا ة الدنيا ويسرون من الذين آ م ن و ا والذين اتقوا فوقهم يوم ا ل ق ي ا م ة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 أ م حسبتم ان تدخلوا ا ل ج ن ة ولما ي أ ت ك م مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم ا ل ب ع س ا ء والضراء و ز ز ل موسوعه ل والذين النابلسي للعلوم الاسلاميه قل موسوعه ا م من خير ف ل النابلسي د ي ل ن وابن للعلوم الاسلاميه و ن خ ر فإن ا ل ل به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان ت ك ر ه شيئا وهو خير لكم وعسى ان ت ح ب و شيئا وهو شر لكم والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون ي س أ ل و ن ك عن ا ل ش غ ر الحرام قتالهم فيه قل قتال فيه كبير, قل قتال فيه كبير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 شركه حبطت أ ع ا ل ه م في ا ل د ن ي ا ا و ل آ خ ر ة و و أ ل ئ ك أصحاب ه دعويه غير ربحيه ذات سبيل ا مضمون ل ا ج و ن ر ح م ة ا ل ل ه موسوعه ا ل ر ن ا م ي س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي س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 قل إ ص ل ا ح لهم خير و إ ن ت خ ا ن ط و ه م ف إ خ و ا ن ك م والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنون ل م م ة م و ل و أ ع ج ب ت ك م و ل النابلسي تنكح حتى و من, مشرك من مشركين و للعلوم ب الاسلاميه اسماء الله ن ا ل م ف ر ة ب إ ذ ن ى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 لفضيله ا ل م ك ت و ر محمد ر ا ت ن ا ن ا ب ل س ي حرث لكم ف ا ت واتقوا حرثكم أن ما ش م و د م لأنفسكم و الله ت ق و ا ا واعلموا ت ق و و ا الله ا أ ن ك م ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله ع ر ب ة لايمانكم أ ن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا الله باللغة يؤاخنكم م و س و ي ه ا ل ن يؤخذكم ب م ا ك س ب ت ق ل و ب ك م و ا ل ل ه غفور ح ل ي م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 إن ك ن يؤمن ب ا ل ل ه و الهدى ي و و و م الآخر ب ع ن ت ن شركه دعويه ن غير ربحيه ع ل ي ن ب ا ل م ع ر و ف وللرجال ل ع ي ه ن د ر ج ة و ا ل ل ه ع ز ي ز حكيم الطلاق مرتان الطلاق فامساكم بمعروف أ و تسريح ب إ ح س ا ن ولا يحل لكم أ ن ت أ خ ذ و ا ممن اتيتهن شئيا إ ل ا ان يخافا أن يخاف ل ا يقيم ا حدود الله فان خفتم من لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت في به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد, له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا أ ن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكن بمعروف او سرحكن بمعروف ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آ ي ا ت الله هزوا واذكروا نعمة الله, عليكم واذكروا نعمه الله عليكم ومن انزل عليكم من الكتاب و ا ل ح ك م ة ي عظكم به واتقوا الله واعلموا أ ن الله بكل شيء عليم وإذا ف طلقتم النساء فبلغن أ ج ل ه ن فلا تعظلوهن ف ل ان ت ع ل ه أن ينكحن أ ز و ا ج ه ن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلكم أ ز ك ى لكم و اطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون لذا ت ي ر ض ع ل ل أ و ا د ه ن حولين ك ا م ل ي ن من أ ر ا د أن يثم ا ل ر ض ك ه و ع ل ل ى ا م و ل و د ل ه ر غير ربحيه ب ا ل م ع ر و ف تكلف لا ن ف س إ ل ا وسعها لا ت ض ا ع و ا د ت م ب و ل د ه ا و ل مولود له بولده له ع ل ه النابلسي ا أردتم للعلوم ا ا جناح ف ل الاسلاميه جناح ع ي ك م م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 م و س و ع ة ا ل ن ك ا ح حتى ي ب ل غ ا للعلوم ك ت ا ا الاسلاميه ل يعلم ه م في ف أ ن ك م فاحذروه ا و ع م و أن الله ل غفور ح ي لا ل جناح ع ك م إن طلقت النساء طلقتم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 ف إ ن خفتم فرجالا أ و ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله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 إ ن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون أ ل م تر إ ل ى الذين خرجوا من ديارهم وهم أ ن و ف حذر الموت فقال لهم الله موت فقال لهم الله موتوا ثم أ ح ي ا ه م إ ن الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أ ن الله سميع عليم من ذا الذي يقلب الله قرضا حسنا ف ي ب ا ع ف ه له اضعافا كثيره ة و ا ل ل ي شركه الهدى شركه دعويه ا غير ربحيه ذات مضمون ا ن ت م ل ك ا نقاتل ع ي سبيل الله قال هل ع س ت م إن و س و ع م النابلسي ا ت ق للعلوم ا ا ا ل ا ألا نقاتل س ل ا م ن د ي ا ا ر ن وأبنائنا ف ل موسوعه ا ل ي م النابلسي ق قليلا ت تولوا ا إلا ل م ه م و ا ل للعلوم ه الله ا ل ا ق ا ل ا م ي ه ي ك ولم ن ه ا ل ل ل ك ع يؤت ن ونحن منه ا بالملك ولم أحق س ع ة من المال قال إ ن الله ص ف ا ه عليكم وزاده بصه س في العلم والجسم والله يعطي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه نبيهم آية إ ن ايات ملكه أ ن ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آ ل ب و س ى وال هارون تحمله ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إ ن الله مغتليكم بنهر ف موسوعه ن منه شرب ف ل مني م لم ن ي ط م فإنه إ مني ل النابلسي للعلوم ا ن ه إ ل ا س ل ي ل ا م ي ه م فلما جاءوا فاذا ب ر ه هو والذين آ م ن و ا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوس وجنوده قال الذين يظنون انهم مناق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كبيره باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوس وجنوده ق ا ل و ا ر ب ن النابلسي أفرغ ع ي ص ر ا للعلوم الاسلاميه ب إ ذ ن ا لله وقتل داود غ جلود واتاه الله الملك و ا ل ح ك م ة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت ا ل أ ر ض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق و إ ن ك لمن المرسلين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 و ل و شاء ا ل ل ه مقتزل ا ل ذ ي ن من بعدهم من م بعد ا جاءتهم ا ل ب ي ن ا ت و ل ك ن ا خ ت ل ف فمنهم كفر و ومنهم ا من آمن ومنهم من و ل و شاء الله م ا ل ك ن ا ل ل ه يفعل م ا ي ر ي يا ي د أ ه ا الذين آمنوا م م ا ر ز ق ن النابلسي ك م ه للعلوم ا و ا ا ل ا س ل ا ل ي ه لا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 في الدين قد تبين الرشد قد موسوعه ن فمن الغيب يكفر النابلسي و ه والله للعلوم ا ل ا الاسلاميه ل ن كفروا م و ي خ ر ج و ن ه م من ا ل ن ا ل ا ا ت أولئك أ ص ح ب ا ل ن ا ر هم ف ي ه ا خ ا ل د و ن أ ل م ترين الاسلاميه ذ ي ح إذ إ قال ا ب ر ه ي م ربي الذي يحيي و ي ي م ت قال ألا أحيي و أ م ي ع ه النابلسي إبراهيم ل ا م بها للعلوم ر ب ا ل ه لا يهدي ق الاسلاميه ل م ي ة و خاوية على عروشها على قال أنت ي موسوعه ا ل ن ا ا ل ه ي ل ل ع ا م ف أ م ا ت ه ا ل ل ه م ئ ة عام, فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال ل ب ث يوما أ و بعض يوم قال بل ل ب ث م ئ ة عام فانظر إ ل ى طعامك وشرابك لم ي ت س ن وانظر إ ل ى حمارك ولنجعلك آية ايه س وانظر إلى العظام إلى ك ف ن ش ز ا نكسها ثم ل ح م ا ف ل م ا ت ب س فاذا ل أعلم أن الله على كل أن شيء قدير و إ ق ل إ بين ر ا ه م رب ر أ ي كيف تحيي ا له م و ت قال اعلم ت ؤ ان ق الله ب على كل شيء ق ل د ي قال فخذ أ ر ب ع ة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن ي أ ت ي ن ك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله كمثل ح ب ة أ ن ب د ت سبع سنابل في كل سنبلهم ئ ة ح ب ة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع ا ل عليم الذين ينفكون أ م و ا ل ه م في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أ ن ف ق و ا منا ولا اذى لهم أجرهم, لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم ي ح س ن و ن قولهم معروف و م غ ف ر ة خير من صدقه يتبعها اذى خير من ي و س و ع ه ا أذى و ا ل ل ه غ ن ي حليم ي ا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا للعلوم ا ت ب ا ل م ن و ا ل ذ ى ك ا ل ذ ي ي ن ف ا م ا ي ه رئى ولا ي ؤ م ن بالله و ا ل ي و م م الآخر ف ث ع ه كمثل ص ف و ا ن ع ل ي ه ت ر ا ب فأصابه وابن ل فتركه ص ل د ا ل ا يقدرون ع ل ى شيء م م ا ك س ب و ا و ا ل ل ل ه ا ي ه ا ل ق و م ا ل ك الله ف ر ي ن و م ث ا ذ ي ينفقون ن و أ م ا ل ح ا ن ى برضاة الله و ت س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ه ضعفين اسماء الله ا ل ح س ن تجري من تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء ف أ ص ا ب ه ا اعصار فيه نار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 ولا ت موسوعه م منه تنفكون ت ن بآخذيه س ت إ ل ا أن تغمضوا فيه ع ل م و ا أ ن ا ل ل ه غ ن ي حميد ا ل ش ي ط ا ن ي ع ك م ا ل ف ق ر و ي أ م ر ك م ب ا ل ب ا س و ا ل ل ه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 أ و نذرتم من نذر ف إ ن الله يعلمه وما للظالمين من انصار إ ن ت ب د و ا ل ص د ق ا ت فنعمه هي و إ ن تخفوها وتعتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير ل ك موسوعه ي ك عنكم ف ر من ي ا د ك م ا ل ب م النابلسي ت ع م و ي ع ل ك هداهم و للعلوم ك ن ا ل ه يهدي ي من ش الاسلاميه تنفقوا ف من خير أ ن ف ا و م و س ف ع و ا م ن خير ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه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 ه موسوعه النابلسي و م للعلوم ا الاسلاميه ذ ي ل ا ذلك ب أ ن ه م قالوا إ ن م ا البيع مثل الربا و أ ح ل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ر ب ي فانسها فله ما سلف فله ما سلف ما و أ م ر ه إ ل ى الله ومن عاد فاولئك أ ص ح ا ب النار هم فيها خامدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب سل كفار الاخير إ ن الذين امنوا وعملوا الصالحات و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة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 وإن ت ت ب موسوعه ر ؤ أ م ا ل ك النابلسي ت ظ م و و ل ت م و وإن كان ذو ن كان ع ر فنظرة إلى م س ر خير وأن تصدقوا للعلوم ك كنتم م إن م ن واتقوا و ي ا ترجعون فيه ل ا س ل ا م ي ا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 إذا تداينتم بدين إذا أجل مسمى أجل فليكتب ا ك ت ب و و ه بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله وليملن ا أ ب كاتب يكتب ك ا ع م الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا ي ب خ س م ن ه شيئا ف إ ن كان الذي عليه الحق سفيها أ و ضعيفا أ و لا يستطيع أ ن يؤمن فان لم يكن ي ع لهم و ف ل ي م م ل يستطيعون من ر ج ان ل ك م ف ل م ي ك و ن ا ر فليملي الوليه ب ا ل ش ع د ء ت و ل إ ح د ا ه م ا ف ت ا ك ر ا ح د ا ء واحداء واحداء واحداء و ا ح ا ء واحداء و ا ا ء و ا ح د ا و ا د ا و ا ا ء و ا ح ا ء واحداء واحداء واحداء واحداء و ا ح د ا واحداء واحداء واحداء واحداء و ا ح ا ء و ا ح واحداء واحداء و ا د ا ا د ا ء واحداء ا ح د ا ء واحداء و ا ح د ا و ن تكون ت ج ا ر ة ح ا ض ر ة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا إ ذ ا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد و إ ن تفعلوا ف إ ن ه فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سبر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه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 موسوعه تخفوه ا ل ه فيغفر ن ا ء و ي ع ذ ب م س ي ش ا ا ء و ل ل ه ع ل ى كل شيء قدير آ م ن ا ل ر س و ل ا م ي ه إليه من ربه والمؤمنون. كل ي ه ربه من و امن ل ؤ م و ن آمن كل بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أ ح د ه م من رسله وقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا غفرانك ربنا واليك البصير لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصلا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا ط ا ق ة لنا به واعف و عنا واغفر لنا وارحمنا